إن الله بكم لرعوف الرحيم وما لكم أن تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوينكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولا 119. ولك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير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 وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ يَوْمَ جنات تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُظُرُوْنَا نَخْتَبِسْ من نُورِكُمْ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 فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ منكم فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاؤُهُمُ النار هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لذكر الله لِذِكْرِ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 116. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون 117. إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا 118. لهم ولهم أجر كريم.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 119. ثم يهيج فتراه مصفرا ثُمَّ ثم يكون حطاما وفي الْآخِرَةِ وفي شَدِيدٌ عذاب شديد اللَّهِ من الله ورضوان وما الحياة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 من نصيبت في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن ندرها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما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 لَنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً بِتَدَاعُونَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا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 129. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم